وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْفِقُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَكُم مِّنَ الْكَافِرِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مَعَ الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاس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 أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لترقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير السوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين ولما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما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 وَحُشِّرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُزَانُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ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 مضاهك من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.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 فمكث غير بعيد فقال أحبت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش رظيم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 فلما جاء سليمان قال أتمن دوني بمالٍ فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولا منها أذلته وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين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 فَلَمَنَ رَأَهُ مُسْتَقِرٌّ عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّ لَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال نكروا لها عرشها ننظر أَتَهْتَدِي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهيكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَا تَدْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْصُودٌ مِّن قَوَارِيرَ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 وَكَانَ في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقول لنوليهم ثم لنقول لنوليهم ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون.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 بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم